سَمِين وَإِنَّهَا لَبِثَ بِسَبِيلٍ نَّقِيم تِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ إِيمَانٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 وقرنا عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل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 أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما وانزلنا على المقتسمين